وهي تكلم الأعجمية عن عبد الله بن عمر قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام حتى لم يكد أن يركع ثم ركع حتى لم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم ونحن نستغفره فلما صلى ركعتين إن جلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله ثم قال لقد عرضت علي الجنة حتى لو شئت تعاطيت قطفا من قطوفها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين نشهد أنك قد بلقت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعبدت ربك حق العبادة حتى أتاك اليقين اللهم صلي على نبينا محمد أفضل وأكمل ما صليت على أحد من رسلك أو أنبيائك وجازه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات أيها الأحبة في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسعدنا أن نكون معكم في هذا البث المباشر من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لننقل لكم شعائر صلاة العشاء لهذا اليوم الاثنين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 لهذا المسجد العظيم مسجد خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه تظهر لنا مدى الحرص والاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها الكبير في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدليل كل ما من شأنه التسهيل على قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأدية عبادتهم والتفرغ لطاعة المولى سبحانه وتعالى بكل يسر وسهولة ديننا الإسلامي دين عظيم جمع كل هؤلاء الناس على اختلاف أجناسهم وألسنتهم جمعهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وألف بين قلوبهم ووحد صفهم وأنزل المحبة في قلوبهم وها هم مجتمعون في هذه البقعة المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهم إلا بتقوى الله تبارك وتعالى الكل هنا سواسية يسعون لغاية واحدة آية عظيمة الانطراح بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب ويرفع إليه أكف الضراعة سائلينه تبارك وتعالى ما عنده من خير وثواب طارحين طلباتهم وأمنياتهم ببابه الكريم لعلهم يحضون بساعة إجابة فيفوزوا بنعيم الدنيا والآخرة أحبتنا الكرام لحظات وينادى لصلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة الله أكبر الله Allah! Aishhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu an la ilaha illa Allah Ashaadu anna muhammada arrasoolu allah Ashaadu anna muhammada arrasoolu la hi you Yeah. <laughs>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 وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبو الشريف أنس بن نزيه الشريف أدان صلاة العشاء لهذا اليوم الاثنين الخامسة من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية من هنا من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة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 وما أروع هذه المشاهد الإيمانية التي ينقلها لكم الزملاء من استديو قناة السنة النبوية من هنا من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعداد الكبيرة التي امتلأ بها مسجد رسول الله والذين جاءوا من أماكن بعيدة تاركين الأهل والولد ومتحملين المشاق للوصول لهذه البقعة المباركة جاءوا ابتغاء مرضات المولى تبارك وتعالى والتقرب إليه والانطراح بين يديه جاءوا آمنين مطمئنين ليس لهم هم إلا الانطراح بين يدي المولى سبحانه وتعالى تملأ أعينهم السعادة لمجرد وصولهم لرحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحين بما تركوا خلفهم من أموال وأولاد وملدات فهمهم الأكبر والأوحد الانطراح بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب في هذه البقعة الطاهرة المباركة فاللهم لا تردهم خائبين ولا عن بابك محرومين وحقق يا رب لكل ذي سؤل سؤلة اللهم هؤلاء عبادك جاءوك في أحب البقاع إليك طائعين منقادين لا هم لهم سوى الفوز بجناتك ورضاك ومغفرتك فاللهم اغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم وعافهم وعف عنهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت ونستغفرك من كل قول يعقبه ندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك اللهم ارفع عنا كل شكوى واكشف عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى وألبسنا يا إلهنا لباس الستر والتقوى اللهم سحل لنا الأسباب ولا تغلق أمامنا الأبواب اللهم يا قابل الدعاء يا سخي العطاء يا كاشف الغطاء لهم كما جعلت المودة تنير قلوب المؤمنين وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب اغفر لنا وارحمنا ووالدين وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وكل من أوصانا بالدعاء أوله حق وفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في هذه الساعة المباركة ومن هذا المكان الفضيل نسألك أن ترزقنا عفوك وعافيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك ورزقك إنك على كل شيء قدير أحبتنا الكرام الآن تقام صلاة العشاء الله أكبر الله أكبر Ashaidu an la ilaha illa allah Ashaidu an na muhammadaan rasoolu allah Hayy ala assalaati hayy ala alfala kade kamet is salat, kade kamet is salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la سو اعتذروا استو الله اكبر الله غفر عدلنا بالخطايا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>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 اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فله معذاب جهنم وله معذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله Allah Allah, Allah Allah, Allah, akbar. Allaahu akbar. Allaahoo akbar. Allaah akbar. Allaahu akbar. ChorOUR akbar.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 حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء محيط بل هو قرآن مجيد في لوح <hitting our Preparesy> so <support> Allah Akbar Sami Allahu liman hamide Rabbana wa Aakabal. Allah Allahu aakabal. Allahu الله أكبر Sami Allahu liman hamida Rabbana wa <imans> Allahu akbar Allahu akbar الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر a الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمد الكثير